إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يشرب بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يفجرونها تَفْجِيرًا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 لا شكرًا إننا خافوا من ربنا يومًا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 وَذْكُرِ إسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلَةً وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلَ طَوِيلَ إِنَّهَا هُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمٌ ثَقِيلٌ